ردت له لسان الكون. يا بطران الفرح ردت لسان الكون. بالحاد والباقر كل قلب مفتوط. هم اثنين. هم اثنين. هم اثنين. واحنا اثنين حدنا عيون. ايه. والفراس المحمد هم اثنين وإحنا اثنين عدنا عيون منهم والباقر والحادي عيوني والباقر وال والباقر وال والباقر وال والباقر وال ايه اخوتها والنشامها الباقر منهج الحب والشرف والش للناس اي والله الباقر اسمع اسمع رحم الله والديك الباقر منهج الحب والشرف للناس واحد من البشر لا تظن به انقص تاج الفخر تاج الفخر واجب يضل على الراس ومن زغر عشاقته وحبيت من صغر عشاقته وحبيت من صغر عشاقته آخر حس وأسألك الدعاء للإمام الهادي من نظم الأستاذ راسل محمد داوي بس أريد صوتي زلزل رحم الله وارديكم أريدكم تفرحون الزهرة لكن الصوب ما مقصري ها ختي ها <تصفيق> على رأس عيني علي الهادي واسمه من اسم حيدار. لا أريدك علي تجاوبني علي بعلو الصوتك علي الهادي واسمه من اسم حيدار بعلوم ضمير, بعلوم ضمير العالم تنوار نترك منهج الوضاح ما نقدر نترك منها لوض ما نقدر ها اخوتي, حق. أخوتي حق. والدنيا تصير من حاجة. والدنيا تصير والدنيا تسير والدنيا تصير من, والدنيا تسير من, والدنيا تسير من هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله